وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِمِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْآهِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ أم تَقَدَّمُ مَا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاقٌ بِالْبَنِينِ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَانِ مَثَلَ الظَّلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدَّ وَهُوَ كَزِيمٌ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 وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير الا قال مترفوها الا قال مترفوها ماذا ان وجدنا ما اباء انا وإنا على ما امته على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 وإنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين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 واحدة لجعلنا لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج, ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبواب وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لم ما متع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين، ومن يعيش عن ذكر الرحمة لقيض له شيطان، فهو له قريب، وإنهم لا عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون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 كان في ضلال مبين فإما نذهب بك فإنا منهم منتقمون أو نريك الذي وعدناهم فإننا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا, أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فدعون وملئه فقال إن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 وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بْنُ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغته وهم لا يشعرون الأخ اللام يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين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 يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعن وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي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 نادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارمون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم